أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً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 ما بعثناهم لنعلم أن ير الحزبين أحصل ما على بثو أمدا نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت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 Fabathu ahdakum biwariqum hadhih ila al-Madinah. Falya'uzur ayuha azka ta'ama. Falyatku bi rizq minhu walitala'ttuf. Walla yush'ran bikkum ahdah. Innahum iya'uzur 'alaykum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 ويقولون سبعته وثامنهم كربهم قُرْبِي أَعْلَمُ بِعَدْتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيْهِمْ إلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنِ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 استغيثوا واثوا بما انك المهليش الوجوه بئس الشراب وساء اثمر تفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن اعمال اولىك لهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساهر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سُدُسٌ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا هل تَلْجَنَتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءَ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُ مَا نَهَرَ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالُ وَأَعْزَنَ فَرَأَى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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَانِكَ الْوَلَا يَتُلِ اللَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُوبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الْرْيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أنه ان تاتيهم سنه الاولين الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن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 فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 111. قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا 112. فانطلقا حتى إذا لقيا ظلاما فقتله 113. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فأو طلقا حتى إذا أتينا أهل قرية لاستطعما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جد ريد يريد أيدا قضف قام قال لو شئت لك عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليهم صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها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 زكَّتُوا وَقَرَّبَ رُحْمَةً وَأَمَّا الْجِدَاهُ فَكَانَ لِهُ لَمِينِيَةٍ مِينٍ يتيمين فِي الْمَدِينَةِ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمريه ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى يجا سوا بين الصدفين قال انفخوا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 وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّاً وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُجُو فِي بَعْدٍ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعَ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ الْكَافِرِينَ عَرْضَ الَّذِينَ كَانَتْ عَيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ إِلَّا عَذْكِرِينَ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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياته ورسوله زوار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم